بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم ينقون اولئك على هدى من ربهم والاولئك هم المفلحون ان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 من يكون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخدعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى سَيَّاقِلِهِمْ قَالُوا إِنَّا معكم كُمْ قَالُوا إِنَّا مَا كُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ ثِيَقُ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 يجعلون أصابعهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصراخ حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم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 يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيكونون ماذا أراد الله بهذا مثلا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ويفسبون فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون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 يكتفى قال ان بؤني فقال ان بؤني باسماءها اولاه كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أبئهم بأسمائهم فلما أبئهم بأسمائهم قال ألم أكلكم قال ألم أكلكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسددوا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسف أنت وزوجك الجنة وكلا منها, رغدا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه السجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقل نهبط بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين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 خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل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 فها لكبيرة إلا على الخاسعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون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 وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذَلِكُمْ بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأورقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا نوسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم فَوَنَعْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَسْكُنُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إن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 وَإِن قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنُؤْمِنَ لن لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَخَذَلَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَآتَيْنَاكُمُ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى قُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رودا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حِطَّةٌ نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم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 قد علم كل أُنَاسٍ ما شربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في مُفْسِدِينَ مفسدين وإذ يَا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أبنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم سألتم. وضربت عليهم الذنة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق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 إذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم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 قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بكرة لا فارض ولا بكر عوال بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنّه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها فاقع اللونها تسل الناظرين قال دع لنا ربّك يبين لنا ما هي إن فالبقرة سابه علينا وإنا إن ساء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا دلول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 أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ اولئك هم يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ اولئك هم اولئك هم اولئك هم اولئك هم اولئك هم يشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمثنن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 فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النار هم فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا ميثاق بني إِسْرَائِيلَ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 الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن قلتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بكوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأسربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم وَمَا الدَّارُ الْآخِرَةُ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا أَبَدًا بما خدمت أيديهم وَاللَّهُ علي ولتجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشرقون يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمهمين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 صدق لما معهم نبذ فريق من الذين أُوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأن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 حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هو بضاء عَلِيمٌ لَّمَنِ اسْتَتَرَ هُوَ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِأَنفُسِهِمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ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 لهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء, وقالت النصارى ليست اليهود على شيء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 من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وَمَن أَبَنِ إسْرَائِيلَ الْكُرُونِ عَمَّتِ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا أُمَمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَلَى نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا فعها شفاعت ولاهم ينصرون وإذ ربه بكلمات فأتمه قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ظليت قال لك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 وَإِذْ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمِنًا وارزق أَهْلَهُ من الثمرات من آمَنَ منهم بالله واليوم الْآخِرِ قال ومن كفر فأمدعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير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 لِيَمَثَّلَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَ لَوَّتُبْ علينا, عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رسولا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ ويعلمهم والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يروب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه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 فَلَكُمْ الدِّينُ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ سُهَدَاءَ إِذْ خَضَرَ يَعْقُوبُ الْمَوْتُ إِذْ قَال لِبَنِيهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إلهك وإله آبا إبراهيم وإسмаيل وإسحاق إلى هم واحد ونحن له مسلمون تلك أمة قد فعلت لها ما كسبت ولهم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا أو نصارى تحتدون قل بل منة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعكوب والأسباب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفدلق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولّوا فإن لمَّهم في شبقٍ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدقوا الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِدْقَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَالَ ولا وربكم ولنا أعمالنا, ولكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأ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 سيكون السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرك والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنهم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 وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فلا واخشوني ولأثم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ هَاتُوا عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ الذين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ان فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ واختلاف اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا ينفع الناس وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا الناس وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السماء بعد موتها، فأحيى به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، وتصريف في وتصر في الرياح والسحب المسفح بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله الدّاعي يحبونهم كحب الله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 إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا عليكم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نتبع مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شيئا مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون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 اولائك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم اولائك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحقه وَإِنَّ الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أَن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائم والكتاب والنبيين واتى المال واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي اللقابا في الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة بعهدهم إذا عاهدون والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا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 بإحسان ذلك تخفيف من ربك ورحمة فمن اعتذار بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون قتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية للوالدين الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما أفهمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم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 قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوه خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي لِفِي الْقُرْآنِ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبر الله تعالى ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عن تدعى إذا دعى وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب وإذا سألك عبادي عن دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لبالي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 تَعَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر ومن اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون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 لا في سبيل الله ولا تلكوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدد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 ثم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور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 فَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ أَلَا يُنظَرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سَلْبَ نِي كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلِ النِّعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ سَدِيدُ الْعِقَابِ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 نبعث الله نبيين مبشرين ومذيرين وأذل معهم, معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتواه بعد ما جاء بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم لا ياتيكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم الباساء والضراء وسلذ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون كل ما أنفقتم من خير للوالدين والأقربين واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم قتب عليكم القتال وهو قره لكم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 فَأُولَئِكَ حبطت الظَّعْمَاءِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النار هم فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا وَنَكُنْ لِلْعَفْوِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ في الدنيا والآخرة فيسألونك عن اليتاماق الإصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن شاء الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا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 ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض كله وأدى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطغن فإذا تطهرن فأتوهن حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أننا المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبرنوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يواخذكم الله بالنغو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 الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله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 فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا دناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن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 الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أدلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف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 واتقوا الله واعلموا أَنَّ الله بكل شيء عليم وَإِذَا طلقتم النساء فبلغن أَجَلَهُنَّ فلا تعطلوهن أن ينكحن أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك ازكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن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 ذلِكَ فَإِن أَرَدتَ فَصَالًا عن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِن أَرَدتَّ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتيتم واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهم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 واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم لا جناح عليكم ان طلقتم وفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرض. لَهُنَّ نَصِيبٌ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتَ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتَ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعمدون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وكوموا لله قانتين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 قصية لأزواجهم متاع إلى الحول غير إخراج، فإن خرج نفل دنا عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم.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 والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله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 وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآلها هارون تحمله الملائكة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 تلنا اليوم بجالوت وجنودي. قال الذين يظنون أنهم ملاك الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والله مع الصادرين.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 وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك وَالْحِكْمَةَ وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضا ببعض لفسدت الْأَرْضُ ولكن الله ذو فضل على العالمين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 الله وَلِيُّ الذين آمنوا يخرجوهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولا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 قال بل لبذت يا تعال فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولندعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكزوها لحما فلما تبين له قال أَعْلَمُ أَنَّ الله على كل شيء قدير فإذ قال إِبْرَاهِيمُ رب أدني كيف تحيي الموتى قال أَوَلَمْ تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي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 الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منه ولا اذن لهم اجرهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول ومعروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليب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 فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلبا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم بثغا الضآت الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت قولا ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعماب تجري من تحتها الأنهار له فيها, له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها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 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تأمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا واعلموا أَنَّ الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحساء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم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 إن الله يعلم وما للظالمين من امصار إن تددوا الصدقات فانعم ما هي وان تخفوها وتتوهو الفقراء اف خير لكم فهو خير لكم ويكفر عنكم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 الله وما تنفقون خير يوفى وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنيا من التعفف تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون اللبى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسك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 وأقاموا الصلاة وآتوا السكاة لهم أدرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بكي من الرباء إن كنتم مؤمنين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 124. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمنل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع ان يمل هو فليملي الولي بالعدل فليملي الولي بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلوك مرأتان ممن ترضون من الشهداء أن, ان تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى السهداء إذا ما دعوا لا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجل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 ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله واتقوا الله ويعلمكم كل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم فددوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمن أمانته وليتق الله ربه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 رسول بما أنزل إليه من وضه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله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 ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا دي واعف عنا واغفر واغف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت